ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا عليهن وإن كنا هؤلاء حامل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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبأل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله أولهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ورسولا يتلو عليكم آيات الله مبينا تليخرج الذين امنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء الماء.